تحت احلت واحلى بيك واسكرت في القمر انا يا قمر يا قمر يا قمر زي زمان بحبك احبك beni be aşkır Oh, hey, yeah. I'm tired